وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كُنتُم مؤمنين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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخ الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 رحمة ورهبانية بتدعوها ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا اتباع أربان الله فما رعوها حط رعايتها فأتين الذين آمنوا منهم أجراهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل